Yaati ya karam ya aidam al maqam yaati ya إني غريب بلين أقوى من بغاتي وأنا الضامي وأسقى من كرس النائباتي قطعوا رأسي ظلماً عاتي رفعوه بعد دقائق فوقاتنا في القناجي ذكرى سي مشى شان في رما حين طوال وقطيع الوقت بفؤادين حزين فانتبوا يا حسين في فؤاد شيعتي إن غاب عنكم في سماع الموت فرقت فاذكروا الاكبر غلا نفس السيف والمجرد واقتيلن шаби о расул ват ол хул ва шаби ما ان سمعته من المناد واخاه فذكروا العباس لما قتعد من هو يجاهه جثوه نحو الفرعتي فاسدن كي ما أراه فوجدت الجسد الطهير تكسر خود ماهو فاهتفوا بانكسار أين ذا كاليسار فاهتفوا aina za khal yasay aina شيعتي ما ان فقدتم من غلام لمكارم فلدغه يزيد دمع وعذكوا ولا وعات قاشن جل وجل تلك الغمائم بدل الأشبوع قد زفى من أطراف صاريم كالهلال في jal la زي شيعتي ما ان فقدتم من رضيين و هو ضامي فذكروا طيف لي لما قاصنوا به بدل المعاني سقوه مين انا حبيبي الحماني بيه بي من ذاه قد تعمل من قلب لين فطامي اذا كان رضيد فاضم كنحر رضيع فض منه النجيح ودفنت الجنين بفؤاد حزين ما إن شرفتم عذب معي فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو شهيد فاندبوني فأنا السبط الذي من تكون حاضرون للنداء فاسمعون ليتكون حاضرون للنداء فاسمعون حتفن بالانين Si el radio de ebn جائر الأذير جابر الكابر <تصفيق>